م و آ و ع ه النابلسي للعلوم م ع ي الاسلاميه ر م 「あなたはあなたの手を借りてくれたんだ」 فبكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك بانسب بنبذ يقين اني وجدت امراه تملكه واوطيت من و موسوعه ث ا عرض ظ النابلسي للعلوم ج د الاسلاميه د و ن س من اسماء ل يهتنون فلا يسكنون الله يسكنون ا الحسنى ذ ي يخرج في الظبط ا ما نهفون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 موسوعه ا كنت ا و ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه أ موسوعه ا ل ن ا ض م ب ل ا ي للعلوم ف ا ل ا س ل ا م ن دون ب ي ا فما ََ ا ت َ ا ِ ي الله َُّ خير ْ مما َِ اتاكم َ بل َ دعوتم ُ بهديتكم ََُِِْ تفرحون َََُْ اَقْدِعْ إِلَيْهِمْ فَنَمَتِنَ